سغيرين ترين في الوزن. ده التومجية الكاثرة. وقصين عند الايه؟ تعمل خلصنا عاشر. خلصنا عاشر هنمع يلا. يلا طاعدة. من الضوء الكمبيليكيشن عب تومجية الكاثرة. على اللاترالي يعني لو الكاثرة السفاي الاكترا اللي هو ده كومن. ايه لو الكاثرة تيوني لاتر. تعان شوف يعني ايه بقى ja, ja, ja. Oh ja dat, vijf, dat is het zo. Ja, dan is het zo. Dan is het is het zo. zo. Dan is het het zo. is is طبعا كلوكم عارفين لو طفل صغير مولود عنده cataractif1i يعني ما دي مثلا لو قدر الله يمين مولود بيها كذا concheter cataractlater المخ يعمل ايه؟ العين التي لها تستخدر يعمل لها neglection وينذر تبريد نجليك في زيت آل يتدي يعمل لها إهمال لكومبليكيشن بنسميه ايه؟ دائما بأداني مجميليوني lateral cases أنا بخانت بتخطير يدفل الحاجة اسمها ambylopia السؤالي سألتكم ما هي brain neglects to this eye due to this use نتيجة عدم ليه؟ من السردام كده الروتين في المنهج هتلاقي كلمة أمبلوبيا جبتها كلمة دانية في المنهج أمبلوبيا أمسكوز يا ايها لما المخ يعمل الناس لهذه العين يفقد السفلسلة على المطل ذات ماشي عباكم ويسيب المطل للشغل براحتها وميحصل ايه؟ وميحصل حول او سكوز دايما اي عين أمبلوبيا معانا هنا بقى يقولك ان العيان ده هو, هو فعن يوني لاترال كيس لازم لازم اعالجه قبل 6 اثنين عارف لو استددت 6 اثنين خلاص الامبلوبيا اللي في نزيل عين عبرها مها تركع هيخطب حاجة اسمها irreversible امبلوبيا يبقى هنا I have to treat the patient اللي عنده يوني لاترال كونجيتال كاتركت before the age of 6 years ويساعد بسفتة اثنين الأمبلوبيا ويزي ايه مكتوبة هي؟ <تصفيق> بعد سفتة اثنين الأمبلوبيا دي هترجع بقى خلاص، مكتوبة ايه؟ ريفيز <تصفيق> ايه ريفيز؟ <بلس>. ده لا قطر قطر قطر قطر اوه على الصبحة ايه شوكي شاء الله خيري يعني نشوكي على سكرة الله العودية <تصفيق> يعني اذا فيه راح الصغيران يتجوز <تصفيق> أقول لك أنت بحومش أنت من اللي يا نعم والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله اللهم أنا أحب أن شخصيه والله والله والله المرات اللي ااا اللي... بتمشي المرات اللي معادي <تصفيق> <تصفيق> ما... بس تروح تجوز وردة بالمرات كده كويس هههه هههه هههه هههه هههه هههه هههه هههه فهذاوني بتفري كذا مع ربي اللي جاي اللي جاي الناس ولا طول العمر. لكن لما تردو كذا جد جد بعد كده ما ده تاكلوا رز انا بقول لك اكل النهارده بقى النهارده الولاده الغالبيه انا بجد والله انتوا هتمدم انا ندوم اما يجيلك عريس البيت في انتيكي فيه ايه الجواز ومش عايزه فلوس انا اللي عايزه فلوس احنا احنا بنشتري رز كل <تصفيق> <على> حاجة. <تصفيق> حاجه والله والله مؤذات المباراه فتح صدقوني والله العظيم يا جماعة الموضوع ينفذ من ايديك لازم لما في في يجيلك لازم يجيلك عريس أستاذي تطفشوه يعني والله ما شأنه مجدد ولسه يعني عاملين إيه كاسعة ده؟ خلكم أعرف لا أقول لها لا أقول ولا لا أريد أنك ماذا؟ أنا بنتي يعني لو عادت نور أنا عاملين هتجيب لها لأنهم لها ولا تخيص القرار أي حد معهوش منه بطول فائد وما هتجيوز في واحد صديقي المستشفى هو يعني ملتزم قوي وبتاعة هنجاونتها ليبنون شاء الله ويقول لي بس احنا عندنا عندنا التعذف مش بكل عادي عندنا التعذف او صحيح من مره و الواصل كده ايه اللي ما بريد التعذف عملكة مستدين غار وما عمستدين غار و هادموني واحد عايزها واحد مبعدين في بنات كتير مشايراها كيف هتعتبروا ولا ينفع يكون دول انت لو مرض عادي مش في البيت يعني اذا كنت انا بخط مرض معاكم البيت يعني. يعني لو انا عادي هيبقى من وراهم مثلا يلا عليا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا المنين ف... لازم دوت جايين هتبقوا مع في الموضوع لو يكون فيه كاتركت يونيلاترال المخ هيعمل ايه بالعين دهي التي لا تستخدم امبلوبيا امبلوبيا يعني برين نيجلكت دايما في اليوني لاترال بيتبخات على العين اللي فيها كاتركت ينقص فيها الامبلوبيا او بتنميه برين نيجلكت ودائما أي عين امبلوبك احتمال يبقى يحصل امبلوبيا ام سكواير طب في اليوني لاترال بيتبخات من ايه بخاف ان الطفل ده, ده موجود عليه اللي بتمنه بيشوفوش مش هيتعلم كويس لوقت ده يعني من دي بيشوفوش مش هينعلم كويس هيحفظه ثم دي كري من المينتال بريتارديشن ايه مقارب؟ مينتال بريتارديشن يبقى لو الأوباسي وايلاترا فيحفظه مينتال بريتارديشن يعني مش هينعلم كويس كمان الوايلاترا الاوباسي يحسبنا الضوء ان يخش جوه عنيه ودي مشكلة المفروض يا جماعة الضوء لازم يخش جوه عنينا مش يعني في اول ثلاث شهور من العظم مش معنى يعني كلنا بنتولد عندنا بفوبيا موجودة كأناس بفقد عدد الفوبيا دي عشان تشتغل ذات أي عمرك انك كده تشحنها لازم الضوء يخشيلها في أول ثلاث شهور من العمر. طبعاً عندك بايلاتر الأوباتيمي منعت الضوء أن يوصل للتو فوبيا الضوء. التو فوبيا ضنح وردة بلون. لا العيان ده يعيش صوت حياته عنده الفوبيا بتاع هني الاثنين موصل وردة بلون. أي واحد بقى الفوبيا ده الفوبيا بتاعته مش يصير عينه تهذب. لا العين non-fixing eye او بنسميها بروكلن بنسميها نيستيج وصلنا حضراتكم ما هو النيستيجما non-fixing eye الحمد لله قلت لها بنونيستيج ليه؟ اكيد الفوبيا بتاعتي ملهم وللزي بروك اي واحد عنده الفوبيا كوية ايه اللي يحفظهم وتاعي الأشعة اكيد الفوبيا ايه؟ ماذا تيجي تتجمع الفوبيا العين بيعطي الحمد لله طبعا عندي فوبيا بيبقى عندي حاجة اسمها الفيكسيش ه جابت نقطه تجمع الاشعه على الايه على الفقره فيها نيكسس حاجه اسمها ايه سيكسس انا بطلب لكم سؤال لو واحد عنده الفوديا نوت ويلد في العنق طب تتحرك كده مش لاقي بوب تتحرك كده مش لاقي بوب تتحرك كده طول العمر يبقى يا جماعة إن السيجمنت اللي حصل ده سابو إن الفوديا تبقى إيه؟ نوت ويلد انا بقول على حاجة بقى لو الكومبليكيشن باي هيتعلم لا البايلاترال اوبستي هتمنا الديفلوبمنت اوف الفوديا أي واحد عنده فوديا نوت ويل ديفلوب أو الفيكسيشن ريفلكس نوت ويل ديفلوب بيجي له مرض اسمه ايه النستيجما أو نوت سينجار فاكر العيان ده هو بتاع يونيلاترال كيس فالحق انت قبل ست سنين طب مين كان بيقول هنا لازم اشيل الاوبستي دي قبل ايه لو انت ثلاث قبل ثلاث شهور كده بناء على هذا الكلام الذي انا قلت له الآن طبقه لأيلاك يلا! قلوا لي لو الحل يوني لاتراك كترك إزاي كتعامل مع الصيف نعملوا العملية إيه متى؟ بسرق أأس هوا يوني لاتراك من ناحية دي نكتب ده يوني لاتراك كترك نكتب ده على ده إيه؟ كترك هنا؟ وهنا إيه لاتراك كترك حد يقول لي في اليوني لاتراك كترك لازم أعمل العملية بدري على أفضل إن إيه متى؟ أأسك شبت لكن لو الطفل ده فات عليه 6 سنين العين ده هتبقى امبلوبيك والاندولوميا لو فات عليه 6 سنين دي ممكن ترجع تاني بيحصل حاجة اسمها ديل الريفيرسابل امبلوبيا في الجوني لا ترشيف اي هاف تو تريت ذا ريشن تو بي خلاص طب في الباي لاتيرال كده يقول لك تبقى الحاله باي لاتيرال وعامل شايف الكاتاراكت هنا باي كده في عندي واحد العين كلها وفي العين يا جماعة وقت صغيره هو الكسر ده بيلاترال بس زي بعض يقولك بيلاترال بس ايه؟ بس UNEQUAL حد يقولي بيلاترال و UNEQUAL ده كأنه ايه؟ كأنه الانترال كأنه الانترال ليه؟ الموقع هيعمل دي نجلس ويستخدم العين اللي فيها ديهو في كسر يبقى بيلاترال UNEQUAL ده هك عمّر الظبط كأنه الانترال يعني هم يعمليه قبل دهت سنين طيب نحتمل لقد تمتع بلاك كل شيء بلاك كل شيء بلاك كل شيء بلاك كل شيء بلاك كل شيء والاثنين كل شيء بلاك كل شيء بلاك ده شيء بلاك كل شيء بلاك كل شيء بلاك كل شيء بلاك كل شيء بلاك كل شيء بلاك كل شيء بلاك كل شيء بلاك كل شيء بلاك كل شيء بلاك اولا ترى لو ايكوالز دز حضرتك هتعمل العمليه بهذا الوضع امتى اتفقنا؟ حاجه هنعمل عمليه امتى؟ قبل 3 شهور صلاح انا فير لو سيبنا 3 شهور هيجي إيه؟ هنعمل عملية عند 3 شهور ايوه وهنا بقى بيجي سؤال ممكن في التال، عند 3 شهور أو اقل 3 شهور تبقى عملية خطر شويه تبع العاري لحد ما رستي علشان تبقى الزاير طب ابن في إيه التشكي يعني الانتيرو تشامبر بتاعته ضيقت انا عشان افتح هنا كده واخش أشيل الكاترك لازم الدنيا تبقى واسعه لو الانتيرو تشامبر شالوت ممكن مكمره داخل اعمل ايه بالاي حاجه دي اول مشكله يبقى أول مشكلة الانتيرو تشامبر بتبقى ثلث طيب تاني من كده عشان اغص أشيل الكاترك لازم أعمل إيه بالبيوب عشان اقعد على لازم ايه اوسع البيوبل. مين اللي هيوسع البيوبل؟ المطر اللي اسمها الديليتور. يقولك ان الديليتور في هذا السن اللي هو لسه فادي قوي اللي هو عن ثلاث شهور او افضل تبقى الديليتور مطر لسه مشتغلاش ومثا لقاء ما تحفت هين هو قطارات توسيع تلاقي الجول مشوه دي ايه؟ شوه توسع تلاقي البيوبل دي اياها كده؟ البيوبل دي مش دي اتوسع فما انتش قادر تتعامل مع النيج مع الكسر إذا في مشكلة تانية هتقابلني أن البيوبل will not dilate properly بسوء الله هتلاقكم ليه؟ البيوبل مش هتوتع كويس؟ لأن ميد لسه not will not dilate properly لسه مشتغلتش كويس ما. لو أنت صرخت ربت جاي شلت الأيلس كده بالعشر ودخلت شلت لإيه؟ والأمسير وتشام برشار والحمد لله ربنا ربتنا خطرها معاق ومعاقش أي حاجة وشلت الكثرة ليه كده هتبت يقولك لما نجيلت رقش من هيجلي العين احتمال العين دي ما تكملش احتمال العين دي فيها ايه؟ دموع يعني هذا بالعين انها اتناس كده يستطيعون مالجنة من في العين مشي العين كلها لقى المصر الوشي ده مطبق كده نوت ايه؟ نوت وين دي احتمال لو انا شلت اي حاجة من العين في هذا السن البابلي قوي لقى العين بقت نوت وين دي بلوب لقى ايه حصل فاليور في الدبينو من ده افزاج خلاص ناشا جمعة؟ لو انا شمس اي structure من العين بدري احتمال العين دي ما تكملش معانا يحصل failure of the philom into off the earth خلاص؟ حتى دعيبها ده ما يتقلش اللي عند الطلب المفروض ان العملية بدري مش خطر ولا حاجة فوض من العملية ديها مش خطر ولا حاجة لو تعالى القطر قل له ايه وعشان فيه واحد اتنين ثلاث نجا مع بعض. ديه العملية بدري خطط الانسير الشام برس البيوبل والنط طيب لو شلنا للمس بدريا فيما يحصل إيه في development of the oil يحصل failure في, في development of the يا جماعه بكث معايا؟ لو الأوباسي باي لاترال منهج لندي يعني بص كده؟ دهو ده دهو شايف من الحاجة؟ هنا الأوباسي في العينين إيه يعني مفيش عين المخيام الجريكة أم بلوم؟ طيب إذا ما إيه أندروك إليه؟ لان الأوباتي آي كمان أنا مش خائف من موضوع النسيجموس. لإن الأوباتي يعني يعني تقريبا مش من مش من هنا مش ليه؟ الله الله لحد, لحد سنين. حد سن المدرسه فهيعمل في هذا السن عشان سابقه أول سبب الطفل ده الدوش يبقى تهير يساعدني يقول لك ناو إزابيشن أو The Child Can Tell About His Vision يعني أقدر أرده على تندول العلامات وإثلو بإيه؟ وإثلو النظر مثلا نظره صدق 6-60 نظر عليه قوي أعمل يأعملوا عمليه على طول لا في حلول أخرى للعمليه العملية ممكن أباره معاق بلاثل إثلو دي مع النظر؟ مع الجلاثة تجربت له الجلطة. بعد ما كان 66 شاف 6 على ١١ عشر بيتر يعني شاف 6 على ١١، ١٦، ٦، ٦، ٦، إيه ربي؟ نحملنا عملية؟ نفسك من, من إيه؟ بالجلاثة لما تفضت هنا مطلعك كده هل الكاترة اكتداري هو لا أدبت الكاترة مش رول. مش اللي عامل الـ ٦٦ معنى من العيان حصلت بندارة يبقى الستة ستين دول النظر الولاي ده كنسابه ايه مش ايه كنسابه error of refraction مش ايه مش كشل ما هنجرب معنا نضارة. والله يتصلح بندارة ووضل ستة فى بانتاشر اربتر يا ايه ياخد ايه ياخد نزارة يا دكتور النزارة صلح بالكثرة بالله بس المنيونجر عبولة كنسابه error والندارة ايه صلح ايه طب النزارة ما جابتش نتيجة ما عندكش حل تاني الحل التاني ممكن اجرب قطره ميدرياتيك قطره توسيع اروح جاي حضر قطره التوسيع دي جوه العين الثانيه اقول له اللوشه هنا والضوء بدا يعدي من هنا وبدا يعدي من لو العينين بعد قطره الميدرياتيك او قطره التوسيع حسستك 16 18 اوربي نعمل عمليه لا طب نعمل ايه بقى طول حياته قطره توزيع؟ ولا نعمل ايه يا ولا اروح في الاي وروح اضبط في الاير كده وبقول عدي يعني لو العيان اتحسن مع اطره التوسيع يعني اعمل نقص في الاي مش بقى بنقص في الاي اسمها ايه, <تصفيق> إيه في الاير عشان العين يشوف يبقى ده فيجوال اريديكت يبقى ايه التوسيع لان لو النظاره فشلت واطره التوسيع فشلت خلاص مفيش قدامنا ايه تقدمي بالايه؟ الجراحة يبقى لو الاثنين دول فشل خلاص الحل البديل هنا الايه؟ انزل الجراحه بناء على اللي انا اللي قلته ايه بنعمل جراحه لا إيه الاندفيشن اوف سيرري برج صغير أنا هسالك لو يوني لاثلب إيه؟ نعمل الجراحة إيه؟ بعد 6 سنين بعد 6 سنين ماشي طب لو باي لاترال هو وان ايكوال قبل ال 6 سنين مره ده اللي ده برده عند ايه؟ ال 6 سنين طب لو بايلاتنا لو ايقوال ودن نعمل اقترار حيضا قبل قبل شهور. طب اللي احنا رسل قلناه دلوقتي لو بايلاتنا لو ونص لو عملنا الجرام نعملها امتى عند عنا فين وعلى جرس مين يفشل الاول قوي مجرد؟ ولايه؟ مجرد؟ مجرد؟ مجرد؟ المجرد يبقى لو الحالة بايلاتنا و ايقوال ونص دن مجردنا معان مضطرة فشل. طلعا سنعمل له جراحة عندتني إيه هو ما افتكرت عندتني المتاج تصرفين يا جماعة Total Catric بتاع الروبيلا ذكر الأم لما تعرضت لحظة الميني و الروبيلا بايرد الروبيلا بايرد ذكر العنى عمل Total Catric أنا ذكر Total ده يوقع بايلازنا في العنين ده الروبيلا هو يبقى الكاترك بايلازنا في العينين الانين إيه هو المفروض و ده عجل وان نعم نعمل برجع كده نقول ايه مقدر نعمل ايه اجل فتشو فتشو ايه هنستنى 3 سنين بعد العمليه افضل 3 ييرز ليه عشان الفيروس <تصفيق> في يا جماعه الفيروس ال... الفيروس بيفضل جوه داخل اللين عايز تاخد ثلاث سنين لو انت عملت العملية دي الكلام ده ثلاث سنين دي كتير لان الكبسوله الفيروس دخل جوه العين اه جوه العين هيحصل فيرال اندوكرما ما الفيروس لوحده الفيروس هيموت لوحده بعد ثلاث سنين يبقى غصب عني السنيت ثري نير ليه السنيت ثري نير؟ عشان ما يحطمش ايه لو عملت العملية عشان الفيروس ما يخشش هينة هيحطل فيروس فيروس اندوستان معك معنا معا؟ واحد يقولي اتابع لوانها السنيت ثلاث سنين هيحصل ايه؟ مين شاكريون؟ المفروض، الموضوع إنه ربي له كترك، ساري كترك، تباي لا تل وإقوى المفروض، ونا أنا لا أقول بنعمله أبي، لأن دور مش هيخرج، ودور مش هيخرج، الفودي هنا، هتبقى موت وين تبرق، والفودي هنا هتبقى موت وين تبرق، لا, مش إيه لأ مش هيموت يعني، ما لو انت عملت العمليه بدري خوفا من الاستيكما هتيجي تشيل اللي لا الفيروس لسه جوه شغال يطلع من من الليم يخش جوه العين يرمض العين يحصل تغير الاندوكرومون هنستنى لما الفيروس يموت لوحده الفيروس يموت لوحده بعد ايه بعد 3 ايام هنستنى 3 سنين مش مهم يحصل ايه شو بيحصل ايه الاستيكما الاستيكما ارخص من فايروس الاندوكرومون واضح جدا يا جماعه لو جاتلك اتكلمت ولا نسيت سلام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 نعمل ايه بقى؟ فيه عندنا شوات طرق. هنقول الطرق دي بقى. اتخلق ليتعدناش. هنعمل ايه بقى ليوم الطرق. هنصدت انه صغير قوي. قبل. قبل سنتين؟ قبل سنتين بلاي نحكي اسمه اوبجيكتب ينصد الطرق. لاينا حتمت فيها تماما على دقيق. عالطرق. ماشي؟ لو اصدرت الزرنة أقارج من ثانتين بنامنا نحجز على أبشيكتب مزل الصور لما حيث يكون على قطير للخاص خلاص؟ زي طريقة رقم واحد اسمها الريد ريكت عاشينا الريد ريكت بتا بنجيب جهاز بتاع الريد ريكت ونوضيه على عينيك هتلاقي ايه؟ لو انت واستعت بيول بتاعت كده وانا عنيه نوربان ما عنديش كاترك هتلاقي البيول بتاعتك ايه؟ بنا لون احمر قرص له احمر كده انا عملت ر ونص لقيت قول سلوكه احمر ده مرمن ريدربيكس عشان لو فيه كترك تبان ايه أبيض. أبيض. يبقى ده مش عبيض. في ابيض في الحياه العاديه يا عيال ابيض في الريدربيكس الكترك تبان ايه اسمه لو انا بطلت فاهمت في عين تردد لقيت نقطه سوداء جريمه ده كتر عيان تاني لي نقطه سوداء جريمه كتير كده و اغمق اغمق يبقى الكترك في انس دم اذا اقدر اتعرف على الدينيستي اوفك كترك خلاص ومليس دعوه بالصفر برضو ماشي ما عملتش مع الصفر ما طلبتش ان الصفر لحاجه على طريق مين طريق دكت لكن دي طريقه رب كل ما انكثرت تكون دي ديم كل ما هيبقى مور داركر وهيبقى مور وارت انتوني ادي طريق. طريقه في طريقه اخرى ان انا احاول اغطي عين الصفر لو اي دبله ما عنده عين بتشوف وانت مغطيها له يتضايق ليه يخبص لك كده او يشيلها لو كانت العين اصلا بايه شوف يبقى أنا أشك في عندي العيني بشوف وانا بتشوف سأحطوه كده لو عيني مش معبرني يبقى الاساسي من العيني مش ايه؟ بتشوف يبقى دي طريقة ثانية لو العين فيه اند آي هتلاقي الطب يرزفت الأوكليوسي لو العين بتشوف هتلاقي الطب يرزفت <تصفيق> الأوكليوسي طب لو غير بتشوفش وانت خطت قاوله معي كده كده هتخطوه ما بزيه؟ لا بتشوفش الطريقة الثالثة فانجس اجزاملائيش <تصفيق> هل حاول الثالثة هم تقع عليك؟ ا لو في كاتاراكت هنا أي كلام تقدر تشوف من وراء الكاتراكت ده ايه؟ اللي محيطه اللي دي ايه؟ قاع العين يبقى لو انا قدرت اشوف قاع العين كويس يبقى الكاتراكت دنس نوت دنس لو الكاتراكت دنس غامق قوي تقدر تشوف قاع العين من هنا انت باجهاز بتاخد مين اللي هيتدي عليك السكه؟ الكاتراكت يبقى انا هحاول اشوف قاع العين على فكره انا بشوف قاع العين جنب اسمه القصه المشكوكه في منه نوع عينه ضيق وفي منه يبقى ايه الفرق ما بينهم عارف ايه دلوقتي هو ان احنا مش هتقع نعمل ايه الوقت لو انا جبت التو تايب اوكسل المسبوك التايب والنايم والاثنين عايز اشوف دي ينفع عليها اتوقع يبقى في الاثنين في, في الجهازين الاثنين طب استخدمت الجهازين الاثنين ما خالش وقع ولا ديمبرال ده اثرت <تصفيق> ميت يوم. ميت يوم يبقى لو كتركت ميديم ميديم زين. تبقى لو الضايل أنتوا الانضال توصل معرفوش الجهازين أنتوا شو موقال عيني. لو كتركت البودنس جاهز وجاهز. تبقى لو كتركت طيب في طريقة انت ممكن يعني. تنجير يا جماعه الطفل حطوا قصاده درام كده لونها أبيض وعليه خطور الدرام دي اسمها كاش فورد درام درام يلف كده واد واد لو انت حتى أنت مش لازم الطفل يعني لو انا لفت دي كده قدامك ها صليت عليك هتلاقي عينيك هتبص على الخط ده الخط ده بي ايه بيتحرك وهي تلف البنوار ماشي أنت عينيك ماشي على الخط الخط راح كامل ايه تاني يعني رجالتين تشوف ايه تشوف خطتين يخافش اللي بعضت دعنيك اعملت ايه ثروت <تضحق> ورتيجي كويس لو انا دورت الجهاز دعولت عطس قصادة دعنيك لكي يعطمك ايه rhythmic يعني مستطل rhythmic involuntary listigmas الطريقة دي على بعض ما اسمها octocyanetic listig الصرام اسمها ايه الطريقة اسمها octocyanetic listig الصرام اسمها ايه c c c c c c c c c c c c c c c c c في c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 ايه عليكوا كل ما الستجما عند سرعات عاليه يعني كل ما دور الكهاب لاقي ايه انكر جالا كل ما دور الكهاب لاقي كل ما عند سرعات عاليه يبقى الفيجن ايه نورمال كويس كل ما الستجما يرتفع عند سرعات واطيه يبقى الفيجن ايه في الضوء اللي لو, لو عيني جات يبقى عيني مش كده ماشي مش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 وحاطه قدامه كرت في حته مخططه في حته ايه ساده الساده ده تمام من بالحتة الايه مخطط الداتا او تو لوك ذا سترايد كارت احنا بقى يبقى لو انا فاضل فاضل الاثنين وعامل كده ولا شايف دي ولا مهتم بالمخططه ولا مش مخططه ومش فارقه معايا انا مش ايه؟ انت برضو ولا المسترك مهتم بالكرت المخطط ماشي والأم ما تاما <تصفح> دائما وما من لا إنداع برا صيف تمسينه ليك تدش بشهاء إنداع يا ماما دي رجل الدكتور عارف تجي يوم كلنا ده انا بحاول اقيه التلفزيون بالعين الاطفال طريقه اخرى تسمى البيئي دي فيجوال ايفود بوتينشن فيجوال ايفود بوتينشن تجيب الطفل ده الطفل بتنصور من فوق الطياره دي جمجمه بتاعته دي, دي, دي, دي, دي, دي, دي بتاع العين اليمين ودي العين الشمال ماشي بنحط هنا نمبر او بنحط اي حاجه اي باتر وننور والفجأة ده بيطلع كهربا من الشلغيه تقول حد فين الكهربا دي؟ ما حد هنا حد فين؟ حد الاوكتيبال انا كنت حاطط هنا هون تلك والشركه دي متوصله بمونيتور الكهربا دي وربط لها عامل زي من القلب يبقى انا بقيت كهربه الاوكتيبال ان ريسبونس تو بايت او ريسبونس تو باترن يعني لايت او اي ايه او اي شكل ايه جي جي انا جيت الكهربا لقيتها مش اوشه يعني <تبعد> في كهرباء هو تنتج يبقى الواحد ده ايه ما بيشوفش اما ال فيجوال اي بوتهشن ريكوردنج ذا الكتركال اكتيفيتي اوف ذا كورتكس ان ريسبونس تو اي او ريسبونس تو ايه لايت او ريسبونس تو باتل فيجوال اي بوتهشن لما كده لو اكبر من كده شويه انت يعني لو جبنه اكتر من ثلاث يبقى انت عايزني على فكره دي فكره اسمها هيدز جروب با شريدان كورت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 كروط مين؟ كروط مين؟ هناك الله يسد بك شعر اخدميش لفاكيش انا عارف بك اوكي يعني روضا هيا عمز برات فيه وبرات نفاكي برات اوكي خيار اي حراء صار داري عربية سبيرة ميش عاي بيوتة اوكي اوكي اوكي عسان نتعظم الكروط يكون ايه كبير شوية بعد ثلاثة ثانية ثانية ثانية عسان ميش عن الموضوع لو <تصفيق> كنا نجي بعض العيانين بعض الولاد هالي عملهم الجراحة ايه الجراحة بقى؟ ايه الجراحة؟ انا عندي نوعين من الجراحة اوه ايه الولاد هالي صح؟ عنهم الجراحة؟ اوه اول عملية عملية اسمها لكن خذنا سكرتها حيث اللي تي بسرعة كده نقول الخطوات الاريجيشن اصباريشن عملية اسمها اريجيشن اصباريش اذا اول قاطعة شاعة لا لا يتعاني تتجاج ستتجاج اول خطوه وابتح فين؟ في اللمبه صدعاً الفتحة من اللمبه قطوها من اللمبه يبقى قوله خطوة limbal infission وباقيين أخش من يا جماعة؟ يدي أعمل للألاب بتاعتي أعطى فين في الـ يبقى ثاني خطوة انتير capsule يبقى أول خطوة فتحنا الـ ثاني خطوة أعطى جزء من إمين الـ anterior بعدين بنجيب الآلة اللي لها 2-A الثاكر الآلة اللي لها اللي لها روحيني فيه أمبوبة متوصله بجهاز محلول بجهاز صلايب وفيه أمبوبة تانية متوصله بسترينجة جهاز المحلول بينزل لك هنا ايه؟ صلايب طب والسترينجة لما شدتها تعمل ايه بل تشفطه يبقى تبقى انا بعمل روي وفي نفس الوقت بعمل ايه؟ تشفت حتى العملية تبقى ايه؟ الريجيشن؟ الريجيشن الآلة دي اللي لها تو ويز ليها طريقتين انها دابل وكده دابل ويجت واحنا يقول ليه هو كنت ما شفتش الخطا ليه لازم ننزل حاجه اشطر لو شفت راس الخطا دي ونشكر الناس يبقى لازم نعمل الريجيشن اصلا يبقى ممكن الكلام ده كله مش عايز حاجه لو انت خدت احمد الخطوات ده تستخدم اله ايه دابل ويجت حد بقى دابل ويجت دي اتفضت كل الايه الحمد لله بعد ما بنخلص ايه لانك تشوف كل اللي جوه يبقى جزء من الانترون كبسول وكل سوء كبسول دي ها هى هى مشكله بعد الاطفال كونوا انتى تتكلم يا جماعه الابتيليم اللي كانوا وزنين فيه انتيوس عكاشه امتيليم ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها دي ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها دي ديه اللي انا كنت يحصل بعد العمليه كومبليكيشن اسمه بي سي او يعني بتدير له كبسول وباتيفيكيش دائما تبقى عارف لو حصلت في كده بي سي او دي ولا بسيطه هي لاجي لاجي عشان لنا اوباتي بالكبسول بعد العمليه مش حاجة هنا دي في اوباتي بالليزر اقعدك على جهة الليزر اضرب الليزر ينور واقعدك هنا ايه فاتحه تشوف خلاص يعني قالوا لي البي سي في ناس الكبار بس عارفها بايه زين ينفع اقعد في المصغره على جنب كده طعنين الصغير مش هيعرف مش هيتعالج لازم قاعد بقى عاني بقى كده وما يتحرك هعمل ايه طب أنا عارف إن ده هيحصل والله أنا عارف إن ده هيحصل قبل ما يحصل أكون مجهز نفسي مش حتى كده لا لسه بيروح عطيني هو كمان ايه ده انت كمان هنعمل خطوه زيادة اسمها بوستيرور كابسولوتومي ليه عشان لو ده يان مو كده ويان مو كده يجي هنا وايه ويقف ادي هنعمل قطعه في البوستيرور الكبسولي دي بروبلماتيك اجينس ايه اجينس البوستيرور كابسولوتومي هو ده يا دكتور القطعه دي ممكن يحصل مشكلة المشكلة عامل حاجة حاجه <تصفيق> <تصفيق> ممكن الفيترا تنداز الفرطه اللي بتطلع من الفتحه دي اللي ولو طلع جوه ان هو ما طلع لو طلع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 كم... كاسر، هكمل كمل بقى، كمل ورا كمان، شيل مين كمان، مسؤول كمسؤول ليه؟ عشان ما يحصلش عليها ايه؟ هذا هذا أنا أنا ما, ما يحصلش عليها أوبس، نعم؟ الأوبس، في الوقت أنا في كده صح؟ انا فتحت تحت ومسكر بالظبط اللي كان، ولو كان بالظبط كان أنا ممكن تلبس هذا، ده، و الإيمتيام ده يطلع كده كمان، مسؤول كمسؤول لي، صح؟ إيه دي بوزيشة كمان أنا ده دايما دعيت من بيقف الأطفال أكون أنا مجانا في Opening Game. عشان لما لما في لما يجي عادي كده زي ما نذكره وقفت ويلا يلاقيه كورت. خلاص أمزالة خطوات اسمها the Staircase. ما يولي البتة صعيد عن the Opening Game. كمان أعمل Antibody Red Dragon. إلى مشاكل العملية دي. لو أنا ما أعطعش في the Staircase هيعصي. لو أنا ما أعطعش في the كتير, كتير لو احنا بنعرض يبقى طبعا دي مساله صعبه تمام ما صعب في الدكتور جاهز هو هيحصل في كومبليكيشن انكو دي تي او دي تي او تابلوجنيف طيب المشكله طب لو انت دكتور جاهر وسبت سبت شويه من الكاتلاكسين ما هتقومش كويس هيطلعوا على الايرز يعملوا ايرز هيطلع على الانجل يعملوا جلوكوما لو ممكن يحصل مايلد مايلد من إيه من إيه؟ من البواقي من الريمنانس اللي انت بتكلم قال لنا عملية للسراء الريجيشن الصغير على البيجا جيد دابل ويتن جيد هنا تيوم بختين بص دينا اه اه ايه دي وصلها بالسراء والكصوم الصغير دهو بوصله النام هنا بمحلوز هرام جيد دابل ويتن تيبا عمل ايه على رقم هنا لين تك في على ثانيه خالص لين تك في اره مخصصه هطلع اكبر مجموعه من ده دي صغرى مره موضوع دي اره مخصصه إننا أشيء ده البيترس آلة اسمها بتريكتومين ماشين أضع عن آلة أضع عن أنجوبة كده ده ينهو رفتت حينه كده من إيه ايه دي تأخذهم كده بحيث الأنجوبة دي ده تفتين توجه وتزبكتنا اسمها بتريكتومين ماشين وقال إن الآلة موخصونا هي يعني تشين حاجة ولا حاجة جزء حاجة جزء؟ جزء جزء ولا ده لما نلمس في الاصفر بتبقى ايه في الاصفر ممكن استخدم نفس الاله دي واخد بيها الايه اللي هروح راكب الاله دي بس اوجهها شويه ناحيه الايه ده اللي قايل وبتدي اصبب ديال ده اللي هو المقصود بالدنس يا جماعه اشوفها بقى كلها حتى بالايه الكرسوف تشيل انت كلها كل اللي انت بتصفر وتخش هنا العمليه دي اسمها لينتكتوري خلصوا بقى قدأ لنس هاي؟ قدأ لنس بقى ايه؟ خش نقص شفر الجهاز؟ جهاز ده عملية ستصال اللنس بشعال تسصص اللقالة السبع اللي, اللي خليك معايا خليك معايا الناس اللي عارين مورا في السلسل ايه معايا؟ هنشفط اللينز كلها بنتميها للسيكتوم هنا ده دي هنخش من الين. هنخش من اللنس بص حتى بنحف خش بالجهاز ده من اللنس هلأ تتيجي بعد اللنس كده 300 تخش بعد اللمبه ب 3 تروح داخل بالالق بتاعك الفتيتو ماشي الفتيتو ماشي بعد الليمبس ب 3 المنطقة اللي انا دخلت فيها دهي ضمانتش بارز البارز بلا بارز بلا بلا بصوا لو جينا كده نركز مع الشله يبوظ شويه مع الفيست اللي اللي بتقول تيجي خالص منه مش راجع كده في جزء منه سموث بص جزء منه بيرجع على التيشيرت فيقول سموث اهو اسمه بارد ايه بارد انا بحب اخش الجهاز بتاعي فين بارد ايه البارد بلايكات ما بحبش ادخل في البارد بلايكات لان البارد بلايكات بتبقى جري برده كل شويه هنخش من الاخر لاحظ ان الجهاز داخل منين شو احنا فين مين شفنا مين البارد بلايكات الحته اللي مع الراجل اهي ما تخشش فيه تعال انت كده انت اللي بقول انا طب بص هنا الموديل كده لا نرسمه بقى الحقيقيه في جزء ريجولر وفي جزء ايه سمول انا احب اخش بالجهاز بتاعي في الجزء السمول اللي, اللي اسمه بار بلايشن الدكتور بتاعي مغير راي شويه يقول لك انا بنحب نخش بالبار بلايشن الدكتور بتاعي بيقول لك نخش هنا فين البارد بلايشن انا بتاعي بيقول ادخل في البارد بلايشن ليه بقى بيقول لك انت لو دخلت في البرز بلانا في الاطفال البرج بلانا بتبقى موت ويد يعني انت ما بتبقاش ايه ما اسم ده كل برز بلاكيت وبقتني على طول ان هو في ريتل ومن لو انت جيت تخش هنا بتاخد البدايه مين ده ريتل الدكتور بتاعي بيقول لك ما فيه. ما تخشش في البرج بلانا لأن اساسا ما فيش برج بلانا في الاطفال بس لو جيت تخش في الحته اللي انت عارفها اللي اسمها الرجل هو عامل ارضي يا ريت انا الدكتور فيها يقول لك خش في البلاكهو في بالجهاز بتاعك في البرج ولا يعني الرجاعي كده والرجاعي كده نعمل برج بالله العمليه اسمها ايه بقى برج بلانا لمسك برج لا لو لا لمسك الطبيب لا البرج البلانا دي وجهه قولوا حضراتك فلو ذكرنا هنلاقي ورانا الهيدرا نعمل ار دي او الريتناند بتاع ايه وش ان انا هفشط اللينز يعني انا كده اهو اي فتش وبعد ما افشط اللينج اللينج اللي هي يا موضوع صعب جدا ليه بقى لان الزيول بتاعه اللينز قوية جدا كمان اللينز دي بتبقى ماسكه هنا هو كبسول اسمه هيالوكابسول ريكس النفس لما فتش اللينج الاقي اللين ضبع ايدي اتقطع وراقي ضبع ايدي اتقطع النيوز والحياله كابسولار ليجمنت طبقه قويه جدا وممكن انا مع ولادته في طفول دي ما رضتش إيه؟ تتقطع ام ستنين للنيوز دي من النيوز بقى هنا في رجله ممكن اللي انت وهي بتتشد تروح عامله ار دي ريجينال بتكسر ايه هذه العملية؟ common انسيدنس of ار ممكن هو جه عشان ليه بقى ليه عشان الزنيوز قوية والهيالة الكابسول الارضيجية بانتظار قوي فلما بشد اللينت بتشد معاية ماشي يا جبا؟ بتشد معايا ويحصل ارضي طب ايه رأيكم؟ لما بشد اللينت كده؟ هكذا مين يطلع ورا انا وانا, وانا بشدها ربا عني البيترس تتقى فيه high incidence of A and A high incidence of A and B وانا بشد اللينت تبقى ال... البيترس ماسك فيها بقش ماسك فيها بقيمين اللي ماسكهم في بعض اينا؟ هيا لي قال له وانت مشدها كده البيت معاك انت فاكر طب عشان ما على موضوع السكوت <تصفيق> ده بقى فده بنطور نفسنا شويه اقل ليه انت اهي بقينا في سيرتو ماشيين معايا هنا كده او ليه اي حتة تخش من اللينت هنا ايه اي حتة تخش من اللينت عشان ما يحصلش شداد يبقى لا اي تخش من اللينت تبقى قطعها اصل ذو الجهاز من غير ما لانه ده. ده كل مع التعامل مع التعامل مع ما يعمل التعامل مع التعامل مع التعامل مع عشان مع ما تتشدش عملنا مع التعامل مع التعامل مع التعامل مع التعامل مع التعامل مع التعامل مع التعامل مع التعامل مع التعامل مع التعامل مع التعامل مع التعامل مع التعامل مع التعامل مع التعامل اللينس كلها مع التعامل مع التعامل بتركتوا من اشيل منين او منين الكلام العادي من البرد الان كلام الرزبايه من البرد ولايكات ايه مشكله العملية دي الانسيون قويه والكبسول هي له كابسول رجل انتقوي لما شدت يحصل ايه ار جي اند بيتراكس عشان الكلام ده لا يحصل طرانا الوز وداين فيها ميزه وحيد العمليه ده انا باشيل انسج كلها انا ما نسفتش جزء من البطور كسره هيقطع عليه ايه بي تي لو كنت سيبت جزء من البوشير كبسول كان هيحصل بيتي ولما لما اللنت كلها كلها في انسولنت اوف بيتي سي او في انسولنت اوف البوشير كبسول اوبريشن خلاص يبقى الميزه الوحيده نو بوشير الكبسول اوبريشن خلاص القى العمليه اللي بعدها مختصره بص كده ده شايفين يا جماعه دي بصوا عليها الكلام على من هناك دهو في اللي يقدر يخض هي دي العمليه بتاعتنا بي بياكل اللمب بالايه التكنيك ده اللي داخل من هنا بعد اللمبه اهو بعد اللمبه بايه لي 3 ملي محتاج بالجهاز والجهاز ده كان لحد فين ان بدا الجهاز دي باللي ادي العربيه اوكي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 بيصبح بيكون عنده حاجة اسمها افكيا والافكيا دي لازم نعوضها لازم نعمل اسمها عادس ما افكيا في الوقت الثلث لانا نشتله العادسة بصوا بقى بشأن الصوت الثلث لانا نشتله العادسة اصبح العيان من غير عادسة اي واحد من غير عادسة عنده حاجة اسمها افكيا A يعني NO وثيكوثي يعني LIMS يعني ايها فيك بس يعني دريد نوليس يعني العيان في اللذي كان بايوكسر من يعني 15 بايوكسر لازم اعوضه لازم احط مكانهم وإلا لانيخة فيها انبيلوب هنعوض ازاي بقى يلا مين لبنى عيان ممكن نظاره ممكن حق بدل العسة دي احطوا منين مقدار من او احطوا لين ايه كونتاكتلين احسن حاجة اجرع في مكان العسة القديمة اي او ايه عندي جلاسز عندي عندي ايوه كل وقت لها مشاكل تتوقع القائمه شكل النضاره الواحد سواء بعت كام نظاره خالد نظارتي فانا طلبت حضانه معانا نظارتين النضاره القريب ونضاره البعيد ايه رايكم طب يبقى هي تو <تصفيق> بيرز اوف بلاسر <تصفيق> النضاره تبقى ثقيله جدا على مناخيره ميري هيمي النضاره الذهب يبقى جاي يعني لما واحد يجي, يجي يستخدم النضاره انا عيني او يستخدم النضاره بيستخدم السنترال بارت اللي حضرته طب والبريفيرال بارت ده والبريفيرال بارت اشتغل زي المنشور زي البريزم انا عارف ان استخدمه الناس اللي لابسين نظارات كبيره او نظارات تقيله بيستخدموا سنترال بارت من النظاره ما عنديش الثوره دي بتنفع للبرد مشكلة مشكله النضاره المشيت بتاعها واسع ولا ضيق في النضاره دايس كونستريكتيف في مشكلة عقله طبعا ولا اتعذب انها سايقه كده دي نظارات الحظمه ولا بتنضرتين ابو هيتلو اه طبعا ايه ابو بطاريه دي قوي لو من زمان كنت لابس نظاره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 لقد يعني هل هل في في هل ان اكون هنا, هنا ايه هيدا ثلاثه ايه هيدا ثلاثه ايه هيدا ثلاثه في هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا مشكلة رهيبة بعد هيدا هيدا ما هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا يجمعهم هيدا هيدا هيدا هيدا قدامي ولكن هيدا فاكر ان ما هيدا هيدا هيدا هيدا عن الثلاث بيتو نظاره يبقى لازم تبقى بايد اثر عشان الصوره هنا تبقى كبيره وهنا تبقى كبير لو الاثنين كبار نيجي زي الفل لكن واحده كبيره وواحده صغيره لا يبقى النظاره ما تنفعش في اي كيسز في الديوني لاطروبيكي يعني مثلا وقتها احنا بناخدها في التقطير هيحصل ايه لو لبست نظاره على وان سايت بس حتى صورة كبيره والصوره صغيره يجي له ايه دبلت تكو انت انا مشيت النظاره مشيت الكونتاكت لينس دي إيه رأيك ولد سوهيات الحضارة مع عين دي إذا كان انت بتطعفوش تبسوشي Difficult insertion under you وقالي من الوقت ده وقالتنا من الساعة نجيب له كورنيا أكتش كونت أكتلين ده واشي حتى الأيوالي واشيك لها مشاكل المشكلة ده الأيوالي يعني حتى خايف حتى الأيوالي لها مشاكل إيه واشيك لها؟ الولد ده لبست له الأيوالي نجي بعد إيه؟ الحمد للأيوالي لإيه؟ يعني أنا إني عن إنترا أكلر ناس الناس تضيع معنيش ناس هلا هلا حضرتك يعني هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا بعد ما هلا هلا هلا هلا العين بترجع هلا معتها بيرجع ايه مرمط يعني الله الاشاعه بقى بتجمع تاني فين بالضبط امر الله على الاي او بالضبط على كده بالظبط هو انا ده الموضوع لسه انيلو صغيره لسه تكبر بعد سنتين ايه اللي لح؟ يعني دلوقتي يعني دكتور لا انت الاشاعه فين محتاج اغير ايه على الاي او في مشكله في الاي الوقت مع سن يتغير، طول عينيه يتغير يعني اسمها بار تشينج وذ ذا ايج اقل من اي عشان كده استنينا لحد سن الم لو تعرف استنى لحد سن المدرسه يا ريت قلنا نستنى لحد سن المدرسه ليه عشان الوقت دي هو يقدر يخبرني عن ايه عن رجع كتاب كمان عشان لما نركب له عدسه يبقى ده حلو كده كده يعني ايه خلاص ما هتكبر قوي. يبقى انا بستنى لحد فين المذره عشان اخد نقات العدده اقرب ما يكون للقدم خلايا فاهمين خلينا نقعد نحاول نستنى على قد ما نقدر عشان الورده طول ما هو صغير كل ما عليه بيحصل ايه في الباور بتاعها طولها بيتغير عشان كده ده سبب قلنا ليه بتحاول ليه نستنى يبقى حتى ال اي او لها مشكلة ماي باور تشينج والبيت اعتقد في بدا يحلوا الموضوع طبعاً. ده باك بس حاجة حديثة يعني يعني حضرتك كده بقى قالوا ايه بس كذا عدد تبقى واحد اثنين ثلاثة كذا عدد مع بعض هم تيجي بقى اهو الحمد لله بس دي فين دلوقتي على الاكس على الريت دلوقتي هنيجيبر شويه بس اسحب مش عايه اسحب الريت اشيل واحده لا لا المهم الجنب اشيل هنيجي بالاقصى تشيل كل شويه اشيل لوحده كل ما يجبر اشيل لوحده بخش العمليه واشيلها ايه بقى ال بيجي باج بيك او او اين؟ فيها على الموضوع ايه؟ باري تشينج والزا ماشي يا جمان؟ لا؟ كل ما الولد ده عنده تجبر لما شيد دي الله ايه؟ ترجع وان؟ بيجي باج او او اين؟ تمام بلدفالين معين أنا بروض ذاك ال الزيج بقى يلعب في خصص. لكن لو ركضي على سعادة يقص، طيب بروض حواليه ما يعني كنا في الزيج بقى أو إيه من خطف عكسه وادر إيه. وادر شيله، من حب شيله. لكن العاد مثل ما عصي حد، طيب بروض حواليه عصي. طيب. إيه أنا بحاجة ما إيه كرات وبكيا. الواتي يفصل ده أنا ممكن ألبس تكون تكلم، بس تكون تكلش من واحد مي. لو جيت قردية من 1 مايو قوتها كاملة قردية من 1 مايو 42 فدخلها جهاز تفريق تبقى اتبقى اضجريه ودخلها جهاز ينحكة يطلعها في الجهاز تانية كلثة هي جت قوتها 42 يطلعها من الجهاز تانية كلثة جهاز كويتها 15 انا اعمل ايه؟ عينه؟ عايز اعود من اللمز الى هنا اروح رقم واحد اجيل من اللي الي بدي واجيله القرانية لما دخلتها الجهاز اللي نحتها وطلعها لي وطلعها لي على ايدك وانت كده هنا وخلاص انا بحط قرنيه فوق القرنيه القديمه اسمها اي بي كراتو فيتري ثاني بجيب قرصيط واحد ميت ونعملها ايه ونخلي ونبردها ليه بنبردها عشان اعرف انا حاطينها ولا كده جهاز ينحتها وانت فيها غير نهايه 42 تخليها كام 15 اجي اجيب الابيتيديا هنا واركبها لما احطها اللي بتلها ما خلاص يبقى بركبها بعد ما اشيل الامتياسناه اي بي كرادوتيك يبقى بعدي كلو بريزيرف لست كورنيت كلو بريزيرف يعني حطيناها في التدريب يعني يعني بنحطها كرايو بريزيرف لست كورنيت ايه مشكلته حتة القرانيه دي غالية جدا بتعمل 3000 دولار فيكس بس بعده بعد ما احطها والاداه بتجمع الست العين برضه في يعني كل المشكله ان هي ريجكشن ادي محتويت ميديكال كده في الطرق اللي معاها فيها تكثيص خلاص زي زي كل ده نفس زي زي زي زي بس زي زي ليه ميديكال كده زي زي عشان كده لما كان بيشوف 6 18 بشوف بابول ايدي يشوف 6 18 عشان كده جهاز 6 18 يعني 6 18 والعدسه بتاعه ربنا موجودة انا ما بتستاهلش احسن نعمله عملية له شوف 6 على 6 واستغر ايه من دول وقال لابتلين عيان لما كان شاب النظارة 6 على 18 وانه نعمله عملية وانكتفيه كنت ممكن اعمله عملية على 6 ما خليه شوف لا 6 و 18 من غير ما شل العدسة اكثر من 6 و وشيلوا واشلوا الايه واشلوا العدسة وعوابوا بطرق اتزلالة دي لابا 6 على 18 والأكموليشن is better than 6 6 would not ليه؟ في كل الطرق اللي بعوض بيها لها ايه؟ لها بروبلم. خلاص؟ طبعاً لأيه؟ كلهم ذلك، ايه, إيه الحل؟ الحل اللي إن أنا بركب قري وقيل بس بعد توليب بعد ثماتين شو الحل اللي إن أنا بركب قري وقيل ايه وشده قري وقيل ان العيم بتاكتر؟ ان العيم بتاكبر بركب قري وقيل لأيه كبرت قوي بقولك ان الموضوع اللي, اللي عيم ده؟ في أول أول سنتين في أول سنتين بيبقى في في من الفترة من الفترة يبقى في غابة دروسة لقال انت فار جامل وهم بعد مالفترة هي تعجب مهمني؟ يبقى الفترة اللي العيل فيها بتتغير ما بقال ايه اللي عادة يبقى بنركب بعد 2 years لان في الخير 2 years of life أخبار الـ Powered Change with أخبار اللي تشمج فيه شكل عين ايه؟ يبقى جامل. لأنه بيبقى فيه رابر gross of the eye for the first two years of life منركب الالوال بعد ايه؟ بعد ايه؟ بعد سنتين طب في خلال السنتين دول اعمل ايه؟ صرف بقى نظارة ماشي contact cleanse ماشي النظارة اتوقعه في اليوني لا ايه؟ ولا في اليوني لاتر, في لاتر؟ في طب لو اليوني لاتر لا ترجع ما ينفعش لاتر ماينفعش نظارة اماشي لقد تم تسليم عمليه في عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه مش عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه يا عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه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 لما لقيتش اسمك اكتب اكتب اسمك واعرف الرقم الجديد بتاعك رقم كل واحد خارج النهارده النهارده يبقى عارف رقمه نفس كده ريهام ريهام الكل واحد اللي خارج اللي مش عارف بالعز والمكالمات مش عارف يديله رقم حتى لو مش له شرط سيفان قادر سيفان قادر كده صحيح خلاص خلصنا مين الحمد لله حمد لله قول لي انت افضليه ممنوعه خطأ في الكتره ليه لما تعمل في الكتره ده انك من ايامنا ده اكل عيشنا يلا شويه الكتره ده الطبوبه اللي احنا بنعيش عليه يعني خطوه خطوه نمشي عايزين على تريال صفر طب نروح عايزين عشان عزايده كل كل تخصص له ايه ليه الصفحه بتاعتك ده, ده, بتاع ده, ده, ده في الكتره ده بتاع والله لو غلطت في الامتحان في الكتره مش مسموح اي حاجه ثانيه مش بجد مهم خلاص ده النوع الغلط في السيناركي ما هو السيناركي اترك بقى غالبا لو واحد كبير جاله كاترك اول دكه بقى ان الكتك ده ما بيجيبش عين واحده غالبا بيبقى ايه بايلات ترك ولا كده ايه لان كتك كامل والانثي لسه هنا بيبتدي دايما بايلات ولا فينه ان سيميتريكل في 1 اي بروتينز ذا في هنا أول ومع هنا <تصفيق> بروتيزو اول حاجة من الكاتراكت ده بايلاتا فاكر الكونجنسر كاتراكت كان بيزيد ولا ثابت طب <تصفيق> السن هنا بقى بيزيد يعني لو الكاتراكت بادئ كده حته كاتراكت هنا بعد سنت احتل كل الليز واضح ان الكاتراكت بروغروسيف فاكر الكونجنسر كاتراكت كان هارد ولا سوفت سوفت يبقى هنا طالما عندي كبير في السن وارد كاتراكت واهم كلمة ان هذا العيان لا يعاني من لوكال disease ولا من جنرال disease عايز يقول انه مش ايه يعني كومبليكييتد كده ده لأنه هو ديشن اوف الكاتك لا اي كاتك لين تو بس بايترال بس اون اي بروتيد ذا اذر هذا الكاتك از سولي بروبيد ديج للناس الكبار اللي ما عندهمش لا ايه ولا ايه ولا local disease ولا general disease خلاص بس هل كاتك ايه هو انت هو انت بنت السنت أصل الحقيقه الحقيقه ان الطلاب اللي انا منتعبين نستغفر مع بعض ثابتين كده مش مع بعضهات وصارت معروف في ناس بقى ايه قالك ان السيل هو ميتابوليك بيصير وحطوا بقى نظريات بقى ثمان نظريات او سبع نظريات كل ناس بقى قالك نظريه معينه او الناس اتهموا الكبسول برميابيلتي قال لك يا جماعة ان المفروض الكبسول دي كانت بتدخل ايه وطلعه ايه بتدخل النيتروجين وتطلع الويست برودكت ده الحكايه دي باظت ولا النيفرن ولا الويست برودكت عارفه تطير ايه اصلا ايه؟ الميتابوليزم مظبوط احفظها الكبسول بقى دي دي اهم نظريه عليها يا إن بتكون بتكون جواها ومهم اللاكتيك اسيد ده احنا نتخلص منه اول ما اللاكتيك اسيد بيتكون لان الميتابوليزم ايه انا رابيك ميتابوليزم ومهم اللاكتيك اسيد ان نخلص منه افرض اللاكتيك اسيد اتحول جوه الدم ياثر إيه البي اتش اوف بلدم ليه؟ ده بيخلي حياته البي اتش اسيدفيكيشن اوف بلدم ليه؟ الدنيا بتبقى اسيديك ليه؟ وهنا بقى الموضوع كله بيتقلب في جوه تو انزيمز جوه اللينز فينا كلنا نورمال واحد اسمه الفا وواحد اسمه بيتا بروتيوليك انزيمز الإنظام الزور مريف لنا بس مش ايه ايه ايه ايه ما بيعملوش حاجة عارفت تسوء الإنظام الزور مستنين عشان يشتغلون؟ مستنيني البي اتشو الان اول ما يحصل acidification of the lens يبتئ ذو اليبو اكتب الالفا والبيتا بروتيوليتك انظام اول ما الاسيز الان يشتغلوا يشتغلوا على مين؟ هم بروتيوليتك انظام يشتغلوا على ايه؟ على البروتين يكسروها ال اول ايه؟ او مائن البوليببتيد حد فاكر البولي ببتيد شكلها ايه وبيكون لوكيوول هو اللي كاتب ده بي ايه اللي حصل لما حصل acidity في الدم الانزيمات والبيتا بروتيوليتيك انزيمات شيكتب الكلام موجود بعد شوالي شيك على الشق المربع كده هات شيكب حد شيكب الانزيمات والبيتا بروتيوليتيك انزيمات هكتبه ببساطه بيشتغلوا على البروتين ده اوف ذا ليم سيدوني اوينو اسيد البولي ببتيد للأدمت البولي بالطايف إز أوديك ملوكينول ويتكون إيه ويتكون كمان. دي الميكانيزم اللي إحنا لمس عليه. مكانيز رقم. المكانيز رقم ثلاثة. فكذي يا جماعة المفروض إللي نسيكون جواه إيه. مفروض جواه جوا فايتامين سي. كلودا سايون. مفروض يفهم بتشتغل كهيدروجين كاليوم. هو اللي نسي هي هادولي. لازم يتشال على شايلاات. لو الهيدروجين يعمل إيه اذا اي واحد مع السن السمين دي اقل والبوتاسيوم اقل والبوتاسيوم اقل يعني حصل ديفيشينسي اوف واتر هايدر جين كارير عقلت كده جنب كده 55 فجيت ان رقم 4 قال لك ان اللي عنده مع السن بدا يحضر هنا ديبوزيشن اوف كالسيوم هو ده الكلس ديبوزيشن اوف كالسيوم انسايد زلي النظر اللي بعد كده قال ان الكالكرت ده, ده part of general endocrine distress يعني بصنا عني كيف رشدت لقاش على الكاب السنانه وقعت مش عارف ما ايه يعني الكاثرقت ده ده حاجة من ضمن الايه الاجرينج بروسيس النظرية اللي بعد كده بقولك ان الكاثرقت ده ده ساوه العيان ده بيتعرض للأوترافيلوتري النظرية اللي بعد كده بقولك ان الكاثرقت ده ساوهو سترس هرط نظريات نشي؟ اللي هنمش عليها نيه؟ اللي بيحصل ايه في البي ايب we is de resultaat accumulatie of lactic acid. De twee enzymen ze hebben actief. We tellen alleen polypepti's en dit polypepti is obiek molecule. Waarom zeggen we is moleculen die tegenhouden. te schuifen moet je om The... ميه لانها ابهال كل حاجه اه ده مين مين هي يا ترى اللي صح اللي انت هتحط لها ايه دي اللي انت عباره عن مادتين كبار ايه وايه ميه وبوت انا قلت هيحصل ايه في البوتاسيوم دي استركس بمين بالالفا والبيتا حضرتك دي صح خلاص طب هيحصل ايه في في بعض انواع من الكترك هنأخذها يمكن الحصة الجاية بسلاقي الليل تتملع مية خاصة كلها تتملع مية يعني بيحصل Hydration ساعة المية تزيد Hydration في بعض انواع من الكترك نخذ نخذها الحصة الجاية تلاقي الليل تتملع مية تسقط المية. المية ومن النلس يعني ساعات يحصل Hydration وساعات يحصل ايه؟ كيليو على حسن بنوع الكترك تفتيت تفتيت الانيات كلمتينة هيدرش هسكيليو كفايا مش عايز تفتيت لكشي ولكن هذا عليكم المعروف الذي يمكن ان يكون هناك اثاره واحده واحده واحده واحده واحده واحده واحده تعطي واحده واحده العكس واحده واحده واحده في انواع كده في انواع كده انواع واحده واحده واحده واحده واحده واحده واحده واحده واحده في نايت كادر ممكن يحصل هنا في الكورتكس ده اللي هناخدوا الحصه الجايه يبقى ايه كورتك. طب لو حصل هنا الحصه اللي طب لو حصل في الاثنين كورتيكو المفروض نبتدي بالايه الكورتكس اللي بيحصل في الكورتكس وبعدين ناخد النيوكليار بس قبل ما نبتدي فيهم أخر حاجه خالص النهارده إزاي نفحص العدسه وده بيبقى يا كلام مهم قوي نفحص نبص قبل ما نخش بأني نيجاترك بقى عشان أول ما يجي على جميع اول ما يجي سير في الاكزامينيشن حضرتك تقول لي هنتكلم عن طلب نقاط رقم 1 هنعمل اوبليك اليومينيشن رقم 2 اوبليك رقم 3 هنقل الريزنتس حضرتك رقم 3 هنديك السيل هو ده الصح والابليك اليومينيشن أربعة نقط اثنين ثلاثة أربعة كده ده ثابت هيثبت جميع الأمراض اللي جايين ماشي يا جماعه ده هيثبت الاوبليك اليومينيشن يعني ايه يعني الديوتشور محمود مباشر كده بالضوية كان برجة 45 درجة طوء بالطورش او بجهاز السلن جهاز السلن بجهاز سلن في العينين ممكن يخليه الضو جاي كيه يبقى نخل الضو جاي بزاوية 45 درجة اهو يا راح نعم هذا الطورش اهو والضو جاي على عينيك اهو بزاوية وانا في هناك هناك هنا بصارك من إيه. ولا العادة <تصفيق> حضرتك اول ما تعمل قبليك اليومليشن لازم تطلع باربع معلومات اول معلومة لازم اتعرف على القباس هل هي بارشل ولا ايه؟ بارشل ولا ايه؟ ولا سوط الأول معلوم يبقى لازم اتعرف على القبات بارشل ولا سوط رقم اثنين دي وأرقب واحدا حرفنا على القبات رقم اثنين لازم هتعرف على الديبس قبزاني تيولوشا في بعض انواع من الكاتركس يا جماعة اللينس حجمها لا يتغير. في بعض انواع من الكاتركس اللينس تتملى مية او حجمها يكتر في بعض انواع من الكتراكت الليز بتكش كده في ثلاثه الانتير كامبر مختلفه هنا الاي سي از نور هنا الاي سي از هنا لما اللنس بتكش مين هينزل كده وينزل كده الايز بتبقى الانتير كامبرز دي اذا في بعض انواع من الكتراكت في الحصه الجايه هنقول نور في بعض الانواع هنقول ان الانتير كامبر شالو في بعض انواع من الكتراكت هنقول الانتير كامبر از ديب يبقى لازم اطمن من رقم اثنين على الدبس اوف مين بس قلت بقى بالنقطة رقم اثنين في ثلاث احتمالات بقى سمحت اقوله نورمال شالو ديب دي. اقام بلاتة لازم تتعرف اخباري الكابسول ايه الكابسول او هنا الى نورمال لما الليوز تتمنى مية الكابسول هتتشد توقع تسكن السباحة البيضة تبقى thin, stretched. هنا الكبسول تبقى thin هنا normal كابسول. هنا الكابسول thin and stretched. لما لنزل تكيش تتوقع الكبسول يحصل الله يبص الكابسول بقى عاملة ازاي؟ العكس. هنا thin, stretched. تبقى اينا sick and drinking. اذا ان الكابسول في بعض انواع من الكتب تحسك جاية. لك ان الكابسول ايه؟ نور. في بعض انواع تقولي ان الكابسول is thin and stretched. ديكى الانواع. في انواع هقولك ان الكنسول is ثيك and رمكة اذا النقطة رقم 3 النقطة رقم 4 ده النقطة رقم 3 اتعرفنا على شكل الكنسول نقطة رقم 3 دي اخر حاجة الهولى النهاردة مثلا نتعرف على الائلس shadow الائلس موجود في ناس ونسل الائلس موجود في ناس ونسل ايه الائلس shadow بوصل عشان يتكون ضل على الصدور في شرطين لازم تكون دي مش إجاز يعني ما كنت ترنس لازم تكون دي ايه أوباتي بدي أقول الشرط لازم يكون فيه أوباتي تاني شرط لازم ما بيند الأوباتي وما بيند ريا يكون فيه في بيت يعني لو جري على على طول الظهر إيه هيحتاجي بعشان يتكون ذل هذا العيوب لازم يكون فيه أوباتي لازم يكون فيه في نفس الكلام عشان يتكون أجلس زي ساند على ما على العميل كده، تنور منه تمام؟ عشان تكون آه ده عشان تكون ظل لازم أجلس على الظ لم يكن فيه نستقبل على الظل أوراند ولذي يكون فيهنا أيه كليات البيت صح هذا الشرطين إذا عشان يتكون عايز الشدوق لازم في شرطين يوم لذي يكون فيه أوراند ولذي يكون فيه كليات البيت لو ده ما وجود أنا ما عامل ازاي؟ هلا هيجي العيان، هذا اليوم ده خط التورس ب درجة 45 هنا لاقينا الهلال ايزودكي هوريهو حاجه نوع الهلال ده هو الاير شادو عباره عن إيه؟ عباره عن بلاك كريتين انسايد ذا بيود اهو شايفينه ده ظل الاير على مين على اللينج اهو الهلال ده بصوا يا ضل ظل على اللينج خلاص تعالوا تبقى الاير شادو موجود في مين ومش موجود في الاير شادو موجود في النورمال بيشنز نورمال عندنا اير شادو لا ليه لأن ما ديش جدع صح يبقى زرزنو قاير الشدو نورمال وما قاير الشدو بها وجود خين بص بقى أنا هاتل ثلاثة واربعة فيوم يقول لك لو أباس دي خارج جزء من اللينس كده جزء من نسميها أباس غير ناضجه نسميها immature كتب لكن على جنب لنا أقول لما تحتل الأباس اللي هنا تقتل تزيد دي وتحتل اللي انت كلها ده بنسميه ايه ماتيور كات واحد تاني لو لقينا هاب الجامد حته جاي لما الليت تكش ده اما تيور وده فتقولها لما الليت تكش هنقف هنا ده اسمه هايبر ماتيور كات طب واحد ثاني عايز اكتب لما تلاقي الجاتركس في النيوكلياس كده تسميه ايه ده نيوكليار الثلاثة الثلاثه دول ورا بعض ده وده وده فيهم قال لي ليه بقى تعال نشوف الشرطين ايه الشوفتين البيت وايه وبس يبقى بس اليكرير البيت اذن وده الاين شاله موجود فين في الايمه توركاب تعال طبق ايه في اوباسيت ايوه في بين الزيت ما بين الاوباسيت والار اي اي بس حد يقول لي الاوباسيت الكرير هنا فيه ايه وهنا فيه هنا فيه Clear Lens لكن مين اللي ماني هنا؟ إيكوز إيكوز في العيكوز يبقى الآي رشد الموجود في الإين ماتيور فين؟ طب في موجود موجود ليه؟ في قباتي وفي قباتي بص بقى انت في الماتيور كادر فيه اشتب هليك مربع كده الله يكتب ليه there is no بس رشدت الماتيور ك ال... ما فيش ايه ما بينهم ما فيش اس بي يبقى نورمالي في الاير شادوز اللي بتنوت بص بقى ايه رايك ده الاير شادو لو جيت على اند بعد شويه انا لقيت الاير شادو دخل بص عرض بيحصل كل ما الاير شادو يث يث يث لحد ما يختفي يبقى الكاتراك بيحصل له ايه مات ديورف يعني دوس او طلع ثاني كل ما الكاتراك ده يقرب يطلع قدام يقرب من الانفيروسول كل ما الاير يبقى نوع لحد ما يعني بصوا كده الاير الشادو بتاع عينك بيروح كل ما بقرب بقرب بقرب, بقرب, بقرب. كل ما ما الكتاب يعني ما يقرب من الماتيوريتي او كل ما من يحصل ايه للاير الشادو كل ما يبقى سمولة As the cataract approach the maturity As the air should become the small till it till it بيزب بيزب بيزب اخر معلومة انا هشوفكم فاهمين ولا لأ لو بيه اير الشادو هنا واير الشادو هنا وراب مين فيهم من قاعدة شرطة طاقة اللي هو عدد اكتب عشان مكتبين اكتبوا ذا ديبر ذا او ذا يا راجل زديبر لما القباس تبقى وراء زديبر كشادو ولا سمول يعني كل ما القباس تبقى وراء كل ما الشادو يبقى ايه الاكبر اهي شفت كل ما بعد كل ما الشادو يبقى ايه الأجبير. صح زديبر ذا شادو زديبر ذا صح يا جماعه صح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 الكتاراكت كتركت تبان ايه تقول انا بقدر اشوف يبقى الكلير اريا الصوره اللي بتتكلم اللي بتكلم الكلير اريا تبان مغرق والكتاراكت اريا او الاوبيك اريا تبان بلاك اداب ندركت اخر حاجه بنعملها فحص قاع العين الايه التنفخ طب احنا قلنا ثلاث حاجات ثلاث حاجه الايه التنفخ ليه بقى في بعض انواع من الكتاكت تعالوا نقول لكم ايه لو في بعض انواع من الكتاكت معاها جلوكوما اهتمت مين وطم نشمين لان الجلوكومة لان الجلوكومة لما بنسدهم خطرات طويلة بتضغط على دين انت بوازوك لو بتكلمت لو لقينا نوعين هما نوعين بلوك نوعين من القتلة تبعون لو لقيتهم تريد مين الاول فورفيروك وفورفيروك اه من ايه؟ لان اقول تجد اترفيك شكرا معك بكرة ومعك بكرة يوم اليوم الجبل ارجع مش بس عشر عشر شويه وبعدين عندي نقطه تاني من الحصه هات يا كل الناس تعرف